<تصفيق> غيّرت رأيي في. لكني قلبي ما تغير ما تعالي رغع من عمال اللي بوه يعاني ما تأثر والعجل فيه ما بيننا ana wana wana ya لو ترضى هدد في السماء وقهو كل الأرض والبر محبة حتغيروهما غني على خاطري جدور ومن تولى أوهاما بالحب في الليل ونهاما در على السفو على ترتحدت في السماء وجهه كل الارض والبر محبه هتغيره وما غني على